إن الحديث عن الجنة حديث تهتز له القلوب وتشتاق له النفوس وتطرب له الأسماع ذلك أن الجنة هي دار الفلد أعدها الله عز وجل للمتقين وأعدها للمؤمنين من عباده رزقني الله وإياكم الجنان والرضوان والروح والريحان في مجاورة الرحمن جل وعلا ذلك أن الدنيا أيها المؤمنون جعلها الله عز وجل مزرعة للآخرة وليس في الآخرة من دار إلا الجنة أو النار إلا الجنة أو النار يبقى فيها الناس أبد الآبدين أبدية الله جل وعلا وتقدس الجنة أيها المؤمنون خلقها الله عز وجل وزينها وهيأها لمن هيأها لمن عمل صالحا مع الإيمان بالله رب العالمين وشوق الله عز وجل إلى ذكرها وحث عباده إلى المسارعة إليها تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا تلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض والآيات في هذا المعنى كثيرة كثيرة جدا الجنة هي دار المتقين يبقى فيها العباد أبدية الله عز وجل والنار دار الكافرين يبقى فيها أهلها أبد الآبدين أيها المؤمنون لا أحد أعظم وصفا للجنة من الله جل وعلا ولا أحد أعظم وصفا بعد ذلك للجنة من محمد صلى الله عليه وسلم الذي أدخله الله عز وجل الجنة ورأى قصورها وحبورها ونعيمها ورآ فيها من الأمور العجيبة حتى قال الله عز وجل في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقرأوا مصداق ذلك في قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الجنة أيها المؤمنون هي التي يسعى إليها الساعون الجنة أيها المؤمنون هي قلق أهل الإيمان هي قلق أهل الإيمان الساهر الذي طالما أقلقهم وأشغلهم رغبة في دخولها وسعيا إليها الجنة وصفها الله عز وجل بأوصاف كثيرة ذكر نعيمها وذكر نسائها وذكر أنهارها وذكر الشيء العظيم فيها الجنة يستقبل تستقبل الملائكة أهلها بالتحية والسلام كما قال عز وجل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وقال عز وجل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 هذا يومكم الذي كنتم توعدون وقال صلى الله عليه وآله وسلم أول زمرة تبج الجنة صورتهم على سورة القمر ليلة البدر لا يبصقون ولا يتغوطون آليتهم فيها الذهب وأمشاطهم من الذهب والفره ومجامرهم من الألوة ورشعهم المسر لكل واحد منهم زوجتان يرامخ ساقها من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغر قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا هذا هو تلقي أهل الجنة هذه الملائكة تتلقى أهل الجنة بالتحية والسلام وإذا دخلنا إلى الجنة رزقنا الله وإياكم الجنان إذا دخلنا إلى الجنة وأردنا وصفها فلقد دخلها محمد صلى الله عليه وسلم وحدثنا عنها كما سأله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال يا رسول الله الجنة ما بناؤها قال لبنة من ثبته ولبنة من ذهب وبلاط وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران من يدخلها ينعم ولا يئس ويخلد ولا يموت من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم وإذا سألتم أيها المؤمنون عن أنهار الجنة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 ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم نعم عباد الله هذه هي أنهار الجنة من ماء غير آس ومن لبن لم يتغير طعمه ولا تنتهي صلاحيته ومن خمر لدة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وأنهار من عسل مصفى يحرم شراب الخمر في الدنيا خمر الجنة ذلك أن الله عز وجل قال أعدى ذلك لمن اتقاه وخافه أما من عاقر الخمر فيحرمها يوم القيامة نسأل الله العافية والسلامة أما قصور الجنة ومساكنها فقد حدثنا ربنا عز وجل في كتابه بقوله لكن الذين اتقوا ربهم لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد قال صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن خيمة واحدة من خيام الجنة قال صلى الله عليه وسلم في الجنة خيمة في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا هذه الخيام من اللآل أعدها الله عز وجل لمن اتقاه وخافه لمن خاف الله عز وجل لمن اتقاه حينما لا يكون بينه وبين المعصية إلا مخافة الله جل وعلا وقد بين جل وعلا أن الجنة فيها فرش وأماكن وفيها أشياء عجيبة قال عز وجل عن أهل الجنة متكئين على فرش بطائنها من استبرق وقال عز وجل يطاف عليهم بصحاف من, من ذهب وأكواب وقال عز وجل ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا وإذا سألتم عن طعام أهل الجنة رزقني الله وإياكم الجنان فقد أخبر جل وعلا أن فيها خيرا عظيما وظلا مديدا دائما قال سبحانه وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وقال عز وجل وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة قال صلى الله عليه وسلم في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها اقرأوا إن شئتم وظل ممدود وماء مسكوب أما نساء أهل الجنة فالله تعالى أعد الحور العين لأهل الجنان أعد الحور العين لأهل الإيمان أعد الحور العين للصوام القوان لأهل الصلاة والزكاة والحج والاعتمار أعد الحور العين لمن جاهد نفسه في مرضات الله سبحانه وتعالى حور العين لا لم يطبثهن من قبل إنس ولا جان خلقهن الله عز وجل وأنشأهن إن شاء قال سبحانه فيهن قاصرات الطرف يعني على الأزواج لا ينظرون إلى أحد غير أزواجهم فيهن قاصرات الطرف لن يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء, ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال جل وعلا كأن في وصفهن قال كأنهن بيض مكنون وقال عز وجل عربا أترابا هذه هي الحور العين أعده الله عز وجل لأهل الإيمان من السجد من السجد الركع الذين يخافون الله ويخشونه أما نساء الدنيا فهن خير من الحور العين يخيرهن الله جل وعلا بين أزواجهم الصالحين في الدنيا وقد أعد الله عز وجل لهن فضلا عظيما وأهل الجنة يقوم عليهم خدم وظلمان يخدمونهم ويقومون على خدمتهم قال عز وجل ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حزبتهم لؤلؤا منثورا من جمالهم وحسنهم كالآلئ المنثورة وقال عز وجل يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين وقال عز وجل ويطوف عليهم غلمان كأنهم لؤلؤ مكنون وأما ثياب أهل الجنة فالله تعالى أعد لأهل الجنة ثيابا قال سبحانه في وصف تلك الثياب عاليهم ثياب سندس خضر واستبرط وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وقال عزوج وقال الله سبحانه وتعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحتها تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب والألواح ولباسهم فيها حرير. وأما أهل الجنة فيتزاورون فيما بينهم ويشتاق بعضهم لبعض. ومن رحمة الله ولطفه أن يجمع الأسرة المؤمنة الواحدة يجمعها في مكان واحد لأن الجنة درجات نئة درجة في الجنة ما بين درجة ودرجة كما بين السماء والأرض فالله تعالى بفضله يجمع أهل يجمع الذرية بآبائهم في درجة واحدة من درجات الجنة ويلتقي الأصحاب ويلتق الخلان ويلتقي المؤمنون يتحدثون حتى إن بعضهم يتحدث بشيء من حديث الدنيا من باب ذكر فضل الله عز وجل عليهم قال سبحانه في ذكر حوار أهل الجنة بين بعضهم بعضا قال سبحانه وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشرقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم وهناك حوار آخر لرجل امتن الله عز وجل عليه وثبته على الإيمان بينما كان له صاحب يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله يحاول غوايته ويحاول إضلاله ويحاول أن يجعله في طريق المغضوب عليهم وفي طريق الضالين لكن الله ثبته وأعانه وكان من أهل الجنة قال سبحانه وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل قال قائل إني كان لي قريم يقول أئنك لمن المصدقين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ؟ يعني أَإِنَّا لَمُبْعَثُونَ؟ يحاول تشكيكه باليوم الآخر يحاول إضلاله يحاول غوايته إنه شيطان من شياطين الدنيا وما أكثرهم يحاول أن يصده عن سبيل الله قال بعد ذلك قال هل أنتم مطلعون فطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتغوين تالله إن كت لتغوين كاد أن يغويه فهنا يتحدث بنعمة الله عز وجل عليه وما من به جل وعلا عليه من الجنان ومن الروح والريحان ومن المحاورة مع الخلان في جواري وصحبة محمد صلى الله عليه وسلم وإن أعظم نعيم يا أهل الإيمان يناله أهل الجنة في الجنة أتدرون ماذا يا أيها المؤمنون إن أعظم نعيم يناله أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله جل وعلا رزقني الله عز وجل وإياكم النظر إلى وجهه سبحانه وعز ذلك أن أهل الجنة يدعون إلى لقاء ربهم جل وعلا فيسألهم سبحانه ويقول لهم هل رضيتم عبادي فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا, وقد أعطيتنا فقال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا ثم يكشف الجبار جل جلاله عن وجهه العظيم فيراه أهل الجنة يرون وجه الله عز وجل عيانا وهذه أعظم لذة ينالها أهل الجنة قال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال عز وجل ولدينا مزيد قال النبي صلى الله عليه وسلم هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى بينما أهل الكفران يحرمون النظر ويحجبون عن الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون رزقنا الله وإياكم الجنان والرضوان والروح والريحان أيها المؤمنون مهما قلت ومهما تحددت فلن أفيا بالغرض أبدا ذلك أن الجنة شأنها عظيم والله تعالى ذكر بعض وصفها في كتابه سبحانه وذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم فالله الله أيها المؤمنون اجعلوا أرواحكم تحدوا إليها هذه سلعة الله ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة وافتقن الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة ويا فوز المستغفرين أستغفر الله والحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى لدوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فيا أيها المؤمنون تعلمون ويعلم الجميع أن ليس في دار الآخرة من دار إلا الجنة أو النار والله تعالى قد نصب أمارات وعلامات وعبد الطرق إلى جنته جل وعلا وحذر من ناره سبحانه وبين طرق النار وبيّن طرق النار ووسائلها نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار طريق الجنة أيها المؤمنون طريق واضح معالمه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن من أعظم الطرق إلى جنة الله عز وجل هو توحيده جل وعلا والإيمان به سبحانه مع العمل الصالح فالله تعالى أعد للموحدين والمؤمنين أعد لهم جنانا ورضوانا قال سبحانه بشر الذين قال سبحانه بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوبه متشافها وقال عز وجل ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنتى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنت وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن ضرق الجنة وسبلها كثرة التوبة والاستغفار إلى الله الواحد القهار قال عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يدخلون الجنة ولا يضرمون شيئا ومن طرق الجنة أيها المؤمنون تقوى الله عز وجل وهي أن تجعل بينك وبين نار الله وقايا بفعر أوامره واجتناب نواهيه هي أن لا يفقدك الله حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاه قال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال عز وجل تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا ومن طرق الجنة ومن الطرق الموصلة إلى الجنة طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما ومن الطرق التي تؤدي إلى الجنان والرضوان الاستقامة على شرع الله قال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ومن الطرق, ومن الطرق الموصلة إلى جنة الله عز وجل طلب العلم الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثني الركب في حلق العلم قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن طرق ومن الطرق الموصلة إلى الجنان بناء المساجد قال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفح صقطاه بنى الله له بيتا في الجنة ومن طرق الجنة وسبلها والمؤذية إليها ترك المراء والجدال والكذب قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الوسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه فهلم يا عباد الله إلى حسن الخلق الذي جائزته الجنة والحذر الحذر من المراء والجدال بالباطل والكذب فإن نهايته النار وبئس القرار ومن ذلك المحافظة على الصلوات الخمس وحج بيت الله الحرام وأداء الزكاة وصوم رمضان ومن ذلك المواضبة على ثمتي عشرة ركعة قال صلى الله عليه وسلم من صلى ثمتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة ومن ذلك الصبر على فقد الأولاد واحتسابهم عند الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم من احتسب ثلاثة من صلبه من احتسب ثلاثا من صلبه أدخله الله الجنة قالت تمراه واثنان قال واثنان ويقول الله عز وجل إذا قبض روح عبدي ابن عبده المؤمن يقول للملائكة ماذا قال ماذا قال عبدي وهو أعلم قالوا حمدك واسترجع قال فابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد أيضا من طرق الجنة ما يتعلق بأعمال المرأة المؤمنة الصالحة قال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي أيها المؤمنون طرق الجنة كثيرة وهي يسيرة لمن يسرها الله عز وجل له فالله الله هذه الدنيا ليست بدار مقام إنما هي محل نجعة ودار نقلة وأن الثاوي فيها راحل والأيام مراحل وأن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فالله الله بالإيمان الله الله بالعمل الصالح لا يحقرن أحدكم شيئا من الأعمال الصالحة فلربما عمل صالح فلربما عمل صالح قليل استودعه الله عز وجل بر يكون سببا من أسباب دخولك الجنة اللهم يا من له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله أسألك أن تدخلني وهذه الوجوه الطيبة الجنة ونعيمها اللهم إنا نسألك الجنة ونسألك نعيمها اللهم إنا نسألك الجنة ونسألك نعيمها اللهم أولدنا حوض نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نضمع بعدها أبدا اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نضمع بعدها أبدا اللهم احسرنا تحت لوائه اللهم اجمعنا وهذه الوجوه في جنتك يا رب العالمين وفي الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر, وانصر الموحدين واحم حوزة الدين وآمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين اللهم حذف إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا